మీరు అంబులెన్స్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా హల్ అలైకా انت استدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف مير دوكتورني بيلوالسي واتشيندا هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب مير بوليسلني بيلوالسي واتشيندا هل كان عليك ان تستدعي الشرطه هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ مي ودى تليفون نمبر وندا؟ نا ودى ينتك من بي وندي هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات مي ودى تشير ناما وندا؟ 나 왔다 ينتكو منเปه عندي هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات مي ودس سيتي ماب وندا 나 왔다 ينتكو منเปه عندي هل لديك خريطه المدينه كانت لا يزال معي منذ لحظات هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي منذ لحظات عين سميانيكي ወச்சாரা عين سميانيكي ராலிக்போயாரு هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد عينாத دوبகனக்குனாரா አይነዶበከንኮለከፖያሩ هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق አይነ మిመለ አርደን ጄስኮገለራ አይነና አርደን ጄስኮለከፖያሩ هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمك لم يستطيع ان يفهمني మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ మీరు దొబ ఎందుకు కనకోలేకపోయారు? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق? మీరు ఐని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు? لماذا لم تستطع ان تفهمه لماذا لم تستطع ان تفهمه بسل لناند ورنا ني سميانيك راليك بويا نو لم استطع ان اتي في الموعد لانه لم يسير اي باص لم استطع ان اتي في الموعد لانه لم يسير اي باص నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దొవ్వ కనుక్కోలేకపోయాను. لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه. لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه. म्यूजिक చాలా గందరగోళంగా ఉన్నదేవలన నాకు ఆయన అర్థం కాలేదు. لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا نينو تاكسي پٹکووالس وچندی لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره لقد وجب علي ان اخذ تاكسي نينو سيتي مپ کونالسي وچندی لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة مين راديو آپالس بچندي لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو